موسكو العاصمة الذهبية الذي يزور موسكو العاصمة الروسية اليوم لا يتمالك نفسه من أن يقف مندهشا مما يرى وتتضاعف هذه الدهشة لديه إذا كان قد سبق له أن عاش في موسكو في الأيام الماضية كما حدث لكاتب هذه السطوري فخلال السنوات العشر الأخيرة فقط شيد في المدينة زهاء مئة ناطحة سحاب وتحولت شوارعها إلى محيط من الأضواء واللوحات الإعلانية العملاقة وترى الناس الذين كانوا حتى الماضي القريب يرتدون الثياب الموحدة أو المتشابهة يرفلون في الأزياء العصرية الأفضل من التي يرتديها أقرانهم في كبريات العواصم الغربية وكأنهم جميعا عارضوا أزياء بالجملة على حلبة واسعة اسمها موسكو وترى الشوارع شبه خالية من السيارات الوطنية وتغص في المقابل بالسيارات الأجنبية من أحدث الطرازات بعد أن كانت لعشر سنوات خلت شبه مظلمة تتكدس فيها أكوام القمامة وتغص بالكلاب والقطط الشاردة وبالمشردين في ثيابهم الرثة وهم يتمايلون من فرط السكر وشدته هربا من الحياة القاسية والواقع الأليم وخلال السنوات الأخيرة ازداد عدد الأثرياء في موسكو بقفزات سريعة إذ يربو عدد من تزيد ثروتهم على الخمسين مليون دولار على مئة ألف شخص واليوم ترى أهل موسكو يأمون المنتجعات الشهيرة في شتى أصطاع العالم غربه وشرقه ويشترون اليخوتة ويشيدون الفلل والقصور وكأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بهذه الثروات الطائلة التي هبطت عليهم بين عشية وضحاها